ص ร ا ط ์ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّال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 ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما و خ ف ض لهما جناح دل من الرحمة وقل رب رحمهما كما رب ي ا ِ ي ص غ ي ر ا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إ ِ ن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآكِدَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنَ السَّبِيلِ وَلَا ت ُ ب َ د ِّ ر ت َ ب َ د ي ر ً ا إنا المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبس ط ه ا كل البسط ف ت ق ع د م ل و م ا م ح ص و ر ا إن ربك يبس ط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلو أولادكم خشية إملاق ن نحن نرزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء س ب ي ل ا ولا تقتل و النفس ا التي حرم الله إ ل, ل, ل, ل ا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان موصرا و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 ص ر َّ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ و َ ي َ ر ِ ا ْ ن َ الضُّوبَ عَلَيْهِمْ و َ ل َ د ْ ولا تقربوا ما لليتيم ا إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول وأوفوا الكيل إذا كيلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير َ و َ أ َ ح س َ ن ُ تأويلا َ ولا َ تقف َُ ما ليس َ لك به علم إن السمع والبصر َ والفؤاد ََ كل أولئك َ كان َ عنه َُ مسؤول ولا َ ت م ش ِ في الأرض مرحا َ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه ا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم م َ ل و م ً ا مدحورًا. الله أكبر. الله أكبر.